قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ولقد خلقنا خلق الانسان من سلاله من ثم جعلناه نقصه في قرار مكين ثم خلقنا النقصه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فإذا أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقُرِّبِ أَنْزِلِي مُنزَلَب مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبَتَّلِينَ ثُمَّ أَيْشَنَّا بِهِ بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لقاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غذاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحِيرَاتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ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 خَلْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هم يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ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 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لرجوا في ضغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا على عذاب هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون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 قل فأنا تُسْحِرُونَ بل أَتَيْنَاهم بالحق وَإِنَّهُم لَكَافِرُونَ مَا تَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهٍ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا الذَّهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَادَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 نريك ما نعدهم لقادرون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أن نُرِيَكَ مَا نعدهم لَقَادِرُونَ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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب لعلي أعمل صالحا فيما ترك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 ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ حَالِدُونَ تَلْفَحُ جُهَهُنَّ نَارٌ نار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلع عليكم, عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا واخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن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 فاتخلتموهم سخريا حتى أَنْسَوْكُمْ ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الْفَاسِقُونَ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ خلقناكم لا ترجعون. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَا هُنَا أَحَرَّ لَا بُرْهَانٌ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغذر وارحم وأنت خير